خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من مطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من تضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى في الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها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 وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ قلوبهم مُنْكِرَةٌ وهم مستكبرون لا جرم أَنَّ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم قيامة يخزيهم ويقول أين شركاؤي الذين كنتم تشقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوهفهم الملائكة غاذياء فزهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل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 ورسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إِلَيْكَ الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أَن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد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 ثم إذا كشف الضب عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هول أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى Waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa, waa,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 والله جعل لكم مما خلق ظِلَالًا وجعل لكم من الجبال أَكْنَانًا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يُتِمُّ نعمته عليكم لعلكم تسلمون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِ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 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 وما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أَعْلَمُ بما ينزل قالوا إِنَّمَا أَنتَ مفتر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 وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إِيمَانِهِ إِلَّا من أُكْرِهَ وقلبه نطمئن بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك ويعلمه استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ويعلمه ك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وآبصارهم وأولئكهم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.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 فمن اضطر غير بَاغٍ ولا عَادٍ فَإِنَّ الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حراب لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 واجعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن